صل الاله على المبعوث من مضري ومن به شرف الرحمن وعدنانا صل الاله على المبعوث بتو دين وان حبل المتين وان الله في شانه الله الدين وان المتين وان في شانه انزل الرحمن قرانا ابل حديد ابل حديد لذا الله الله غاب ابل حديد والحبل المتين ومن الله خلاصه الديني والحبل ومن لا لا لا في شانه انزل الرحمن قرانا في شانه انزل الرحمن لولا لو الله الكلمه ايوه لولاهم الله الله الكلي قابل الكل... لداود ولان ولا ولا طيب ولا بعد بعد ولا غدا الضره عن ايوب حين دعى ولا غدا الضره عن ايوب حين دعى بعد ولا اتاب العصا ولا اتاب العصا ولا سلاما تنط <تصفيق> قليلا ودانت نا وقربتان من سماي العرش ابتسم الله الله يا كل قلب سبع طباق ala ikoloh ikoloh taman wa اطمطر صلاه نعيده صلي له الله. الله صلي له اله وع سمعني ها ما بعود يا الله صلي له الله ومن في شرفها رحمنا عدنا ومن به شرفها رحمان وعدنانا